فَلَمَّا جَاءَ أَهْلُ دِيَأَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 مَنْ ظَلَمَثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ إِنَّ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأن جينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء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 yang tidak menyekutu, atau yang mencipta langit dan bumi dan menurunkan kepada kamu dari بَتْنَا بِهِ حَدائِقَ <تصفيق> ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَبْنُوا شَجَرَهَا ۚ أإِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ ۖ بَلْ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 Ammi yahdi kum di zulumatil berr wal bahr, wami yusrul ri'ahab shram, baina yadayi rahmati, aila hum ma Allah. Taala امَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ هَأِ إِلَٰهٌ مَّعَ الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنت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 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ لَمُبِينٌ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إذا بِهَذِهِ الْعِظَمِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَ بَتَمَ مِنَ الارضِ تُكَلِّمُهُم أَنّ النّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُنْقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنْ, من كذبوا بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبت بآياتي ولم تحيق بها علم أم ماذا كنتم تعملون وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّا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 كُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تمر هُوَ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ